129. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات, مسلمات مؤمنات قانتات تار 129. ثيبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا